بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> لإلى في قريش <تصفيق> إلى فيهم رحلة الشتاء يعبدوا رب هذا البيت ألم <الذي أطامهم> يأت